بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق فمهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب نجعل الالهة إلها واحدا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 وقالوا ربنا عج لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود ذليد إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والشراق والطير محشورة كل له أواب وشدنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب